الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المهاني والآية التي نقتبس من سناها في هذا اللقاء المبارك يقول الله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء وقبل أن نعرج إلى ثنايا هذه الآية في الصورة التي نزلت فيها فإننا نعلم يقينا أن الملك كله بيد الله قال ربنا تبارك اسمه وجل ثنا وقل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك, ممن وتنزع الملك ممن تشاء والملك على ضربين ملك حقيقي وملك صوري فأما الملك الحقيقي فهو لله جل وعلا وحده لا ينزعه فيه أحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأما الملك الصوري فإن الله جل وعلا يملك بعض خلقه أشياء تحت أيديهم منها ما يعرف بملك الأموال لكن المقصود هنا ملك الديار والتحكم في نواصي الخلق ومنذ أن كان الناس عرفوا الملوك والرؤساء والأمراء والحكام عبر التاريخ كله والله جل وعلا يؤتي ملكه, كما يشاء يؤتي ملكه من يشاء كما أخبر جل وعلا في ثنايا هذه الآية والأصل في هذه المسألة قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فبن إسرائيل بعد وفات موسى وهارون كانت تسوسهم الأنبياء فكان أنبياء الله جل وعلا يسوسون الناس لكن لم يكن هناك شرع جديد ولهذا لا يسمى من النبي رسولا كي عبن نون ومن جاء بعده في بني إسرائيل ففي حقبة من حقب الدهر التي عاشها بني إسرائيل بعد وفات موسى عليه السلام غلبهم الجبارون وت... تكاثروا عليهم، فلما ضيق عليهم وأخرجوا من الديار والأموال والأولاد، قالوا لنبيهم كما أخبر الله جل وعلا إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأخبرهم نبيهم أن الله جل وعلا استفلا لهم طالوت ملكه. قال الله تعالى، وقال لهم نبيهم وأخبرهم جل وعلا كما قال ربنا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت. فهنا تعجبوا من هذا الأمر قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن وحق بالملك منه لما قالوا ذلك أخبرهم نبيهم كما قال الله إن الله اصطفأه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ثم قال الآية التي نحن بصدد الحديث عنها والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم هم اعترضوا لأن طالوت كان فقيرا وقالوا إن المال يجمع به الرجل الناس حوله وهذا لا مال عنده فكيف يجتمع الناس عليه فأخبرهم نبيهم أن الله أن الله زاده بسطة في علمه وجسمه وهما آلة الحرب آنذاك لأنه قوي البدن قوي الجسم مع قدرة مع العلم تجعله قادرا على أن يسوس الناس نحن لا نريد نتحدث عن طالوت بعينه إنما نريد أن نتحدث عن قول الله جل وعلا والله يؤتي ملكه من يشاء فنقول النبينا صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا أو أن يكون عبد الرسول فلما خيره الملك الذي قدم إليه من أجل هذا الشأن نظر صلى الله عليه وسلم في جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول لا نبيا ملكا مع أن قبله من الأنبياء من كانوا ملوكا مثل داود وسليمان عليهم السلام فإن الله جل وعلا آت الملك لداود وآت الملك لسليمان ولم يقدح هذا في نبوتهما لكنه علي